الحمد لله رب العالمين واشهد الله إله إله إله إله إله شريك له رب الأولين ورد أولين السماوات السماء واند السبع والأراضين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين وعلى أسوابه ومهات المؤمنين وعلى اصحاب الهدر المياه من مع أهلافنا الميمونة في المجارة في حظ الله وفاكد مع منهج السالحين وتوظيم الكفر في الدين لإعدامة القتيل فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي طيب الله وصير وصلنا الى باب زكاه الفطر قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحبي والذكر والانثى والكبير والصغير او الصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه متفق علمي قال وتهيه عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوض يومه وليلته صاعا من تمل أو شعير أو أرفط أو زبيد أو برد سكاة الفطري من السكاة المفروضة باتفاق أهل العلم إلا ما كان من الحالفية في التقريش بين الفصل والراجل أجمع أهل العلم على أن سكاة الفطري فرض على كل مسلم الا ما كان من الحنفيه في تفريقهم على اصولهم بين الفرض والواجب فهي عندهم واجبه وليست فرضا ودليل اهل العلم رحمهم الله عز وجل في ذلك انما هو قول عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر من رمضان وايضا حديث ابي سعيد الخدي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاعا من طعا فزكاه الفطر فريضه على كل مسلم جده عن نفسه فهي من الزكوات المتعلقة بالأبدان لأشفر الكفرة زكاه الفطر من الزكوات المتعلقة بالأبدان فحيثما كان بدن المزكي أو بدن الذي يخرج فطرة يعني يكون إخراجا كان في حضره يخرجها في حضر مسافر سافر يخرجها في سفره لأنها متعلقة ببدن من يخرجها أو من يخرجها عما يمونهم فهي ذكاة متعلقه ببدن الصائم ومن يبوونه وان لم يكن من اهل الصيام وإن لم يكن من أهل الصيام كالصغير غير البالغ او غير المميز وتجب بالفطر من رمضان تاتي بالفطر من رمضان اما بتمام الشهر 30 وغروب شمس اخر يوم واما بثبوت رؤية العيد من ليله الفطر من رمضان ومن أضرت رمضان كاملًا إلا ليلة العيد يعني لم تغرب عليه شمس آخر يوم من أيام رمضان فلا من أهل زكاة الفطر ومن ولد بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان فلا يس من أهل زكاة الفطر لا بد أن يكون أدرك رمضان وخاصة آخر ليلة من الليالي في الشهر فإن ولد في أثناء الشهر كان من أهلها وإن مات في أثناء الشهر لم يكن من أهلها وإن ولد في ليلة العيد فلا يس من أهلها وإن, وإن مات في ليلة العيد فهو من أهل كان من أهل السيارة. فهو من أهلها وإن لم يكن من أهل السيام لمرض أو عن السيارة. فيقول الشيء رحمه الله وتجب عن نفسه تجب عن نفسه وعن من تلزمه نفقته أو مهنته. هذا إذا وجد ما يفض عن قوته وقوت عياله وحوائته الأصلية فإن وجد المزكي أو الذي كان مفاطرا بذلك إن وجد ما يفضل عن حاجته وعن قوته وقوت عياله عن حاجاته الضروبية أو الأصلية قال الشيخ رحمه الله والأفضل فيها الأنفع والأفضل فيها الأنفع يعني أن هتفرهم نقوتا من أكوات أهل البلد أم تفردوا قيمة مادية أن تفردوا خلال ذلك مما فيه النفع للمسلحة يقول الأفضل فيها الأنفع هذا في ابتيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن كان بالناس حاجة إلى الطعام والأقوات كان الأنفع فيها الطعام والأقوات وإن كان بالناس حاجة إلى الدراهم. والدنير حل وجاز اخراجها دراهم ودنانير ولكن الحاجه تقدر بقدره لي. ليس الامر مبنيا على التشهي والاغتيال المجرد إنما هو تحقيق المصلحه واندفاع المضره ورفع الحرج والمشقه لقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج والامر اما ان يكون لحاجة في الفقير او المستحق هو يقول احتاج الدراهم والدنانير انا يعني احتاج عمليه رحيمه ونحن في مثلا في ايام رمضان او في ايام العيد وهذه من أقوات لا تكمني أو لا تسد حاجتي وليس هناك من زكاة المال ما يقضي عني أو من صدقات المسلمين العامة ما يقضي عني فهل تفرض الفطرة في رمضان دراهم ودنانية في السنة خلت الماسنع تخرج هذا اكتيار الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإهدى روايات في مذهب أحمد طيّة رضاة رضاة وأيضا إذا رأى المزكي القائم على الصدق الذي يجمعها ويوزعها إنه رأى أنه من مصلحة الفقير أن يأخذها نقدا ومالا ورأ أن ذلك تندفع به المصلحة تندفع به الحرق للنشقبة والحرق وتتحقق به المصلحة كان له أن يفعل ذلك ولا يتصرف ثانية عنهم إن كان الرجل مثلاً كبيراً مريضاً لا عائلة له ولا صانع له ولا طبيب له يعني رأى عند ستين سبعين سنة مثلاً يعيش في بيت مفرد يعيش في بيت مفرد بدونه ليس عنده من يطلب ولا أو من يحجز له أو من يجد له آه من الذي يستفيده من أذن ذكاء الطفل غير مطلوبة آه من الذي يستفيد بذلك والله لو ذهب إليه مطلوبة لك أنا خيراً وإن كان في طبقها مشقة فروح يتراهم وذنين يتصرف فيها بما شاء كان ذلك أنفع وايسر فيفتر الشيخ العلمة في السعد رحمه الله وهذا يعني عملا بمثلتها شيخ الإسلام والثياري أن الأفضل في إخراجها الأنفع الأفضل في إخراجها الانفع وكان كان الأصل الذي لم عنه الا لحاجه هو إخراجها من أقوات أهل البلد كما نص على ذلك جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى ولا يحل تأثيرها عن يوم عيد لا يحل تأثيرها عن يوم العيد يعني مقابل إخراجها متى تجب أو متى يجب إخراجها تجب بثبوت ليلة العيد بثبوت هلال شوال أو بتمام الشهر ثلاثين ويعني يجب إخراجها فيما بين ثبوت الشهر أو انتلاع رمضان وثبوت شوال إلى خروج الإمام إلى المصلى لصلاة العيد هذا هو وقت يعني المشروع في إخراجها أمر النبي أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة والمعنى الصلاه صلاه العيد، لكن لو فاتت قبل صلاة العيد وأدّها في يوم العيد بعد الصلاة لحاجة طريقة يبزئه في ذلك اليوم، يبزئه في ذلك اليوم أداها في يوم العيد لحاجة طريقة ضيق الوقت أو يعني ذهاب نوم أو نسيان أو نحو ذلك أو ضيق وقت يعني أو يعني كان جوعاً في مكان بينه وبين المساكين فأدّها في نفس اليوم بعد الصلاة يبزئه. اما إذا أداها بعد يوم العيد فهي من الصدقات يعني على أفضل أحوال أهل الدعير رحمهم الله. قال والأفضل فيها الأنفع ولا يكن تاخيرها عن يومنا وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم تورثه أي إذا عن حكمة تكادف لماذا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إنما هي فرضت طهرة للصائم بما عسى ان يكون منهم من لغو أو رفة أو تبصير في أداب الصوم أو واجباته المتممة لثوابه واجره طهرة للصائم من اللهو كلام الذي الذين فيه والرفه الذنوب والتفسيرات وطعمة للمساكين لأنها شرعت على سبيل الموساكين طعمة للمساكين وإقناء لهم عن المسألة في ذلك اليوم إقناء لهم عن المسألة في ذلك اليوم وشبعت أيضا إظهارا بشكل نعمة الله عز وجل على عباده بإكمام الصيام إظهارا بشكل نعمة الله عز وجل على عباده بإكمام الصيام يقول فرضها رسول الله طعمة للصائل من الله ويُرَّفَكِ وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة وهذا هو أبتها الواجب من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة فهي زكاة مقبولة ولا يحل تقديمها عن ليلة العيد إلا بيوم أو يومين كما أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن العلماء من قال إنها تقدم مطلقا, مطلقاً حتى ولا قبل رمضان ومنهم من قد قدم من أول الشهر ومنهم من فرق بين النصف الأول والنصف الثاني وكل هذه التفريق لم يقوم عليها دليل من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأدعن لأصحابه الكرام رجل الله تعالى عنهم فالمشروع أداؤها قبل خروج الناس إلى اي صلاة العيد ولكن يرخص في جمعها وتوزيعها قبل العيد بيوم من يوم ولو جمعت من أول الشهر على سبيل الوكالة كما يفعل إخوارنا في السنه السنة في الجمعيات الشرعية أو جميات الصالة السنة ونحوها فهذا من فضل الله يعني يجمعونها في أول الشهر ويخرجونها في مقاطع الشرعية كان جمعا بين الفثنين في ذلك. فمن أداها قبل الصلاة فهي سكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات صدق من الصدقات يعني لم يؤدي بها فريضة العام كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيخ رحمه الله وقال رسول الله سبعة يظلهم الله, الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم لا ظل إلا إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق أو معلق قلبه بالمساجد ورجلان انتحاء في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعتهم رأتهم ذات دعت منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخراها ولو الشيء من الحديث بصوره هذا هو موضع الشاهد يعني الفاء الصدقه عملا بقول الله عز وجل ان تؤذوا الصدقات فنعمائه وان تكفوها وتؤذوها في القراءه فهو ورجل تصدق بصدقه فافاها حتى لا تعلم شماله ما ان فقط يمنه ورجل ذكر الله خاليا فقالت عينا نعم يجوز للجماعه ان يؤدوا زكاه فطرتهم الى الواحد يجوز للجماعة المزكين ان يؤدوا زكاه فطرتهم لشخص واحد إن كان يحتاجه لاذ كما يجوز للواحد أن يؤدي زكاة مانه زكاة فترته وفترة ثمانية مومن من يعود لمجموعة من الناس وإخراج زكاة الفطري يعني إنما يكون للأصناف المنصوص عليها في حديث رسول الله طعمت بالمسكين والمسكين إذا أغلب تخلت للفقير إذا هي مصرفها الفقراء قراء والمسكين هذا مذهب مالك رحمه الله وطرشته مصرف زكاة الفطري إنما هو للفقراء والمساكين فقط. وده كلام الشيخ الإسلام بن تامية رحمه الله تعالى والشيخ الإمام مالك أو مذهب الإمام مالك رحمه الله. ينوه العلماء الحنفية والمالكي والشافعي والحنابلة على أنها تخرج في المصارف الثمانية. زكاة الفطر تخرج في المصارف الثمانية. فمن عجب النتائج بعض الناس يمكن في مسألة فيه خلاف ويقول كيف تدخلين زكاة المس بزكاة الفطر أو زكاة الفطر في المصارف زكاة المال؟ هذا لا يجوز بأي وقت تقول. وعلى أي مذهب أنت؟ دائما تجد انه لا يخالف الا فيما تدين به يعني تجد من ينكر عليك هذا الحنفي والحنفي يقولون ان زكاه الفطر تصرف في مصارف زكاه المال وزكاه المال تسرع في مصارف زكاه في الفطر هذه وتلك مصرفهما واحد تمام كذا الشافعيه يقولون كذا الحنابلة يقولون كذا طائفه من اهل العلم يقولون مثل هذا ان مصرف زكاه الفطر مصرف زكاه الفطر انما هو مصرف زكاه المال في الاصناف الثمانيه المفتوح عليها في الايه كان سياتي في مصارف واهل زكاه المال ان شاء الله الإمام مالك فقط هو الذي يتفقد عن الباقي وأخداره شيخ الإسلام يقول له أنت بتعتمد ترجحات شيخ الإسلام يعني الأعمال يمكن وعن تحدي الدنيا ولا يفعزها الأعمال يعني شكل ويهرف بما لا يعرف وقول هذا لا يفوز هذا لا هذا ممتنع ما ثابت من عجب أن تجده شبعياً أو حبالياً أو حنفياً ومن عجب أن تجده أنه بين شيخ الإسلام مطارق الحداد لا يكتمد ترجحات شيخ الإسلام باحتمه. ومع ذلك يعني أن تشدد لمذهب لا يعرف من قال به يتشدّى لمذهب يعني لا يعرف قلبي، وإن كان ذلك كلام مالك رحمه الله مذهب شيخ، لأن مصيتها هو واحد فقط ألف قراء والمسكين لظاهرة حديث رسول الله تهرت للصائم عفر طعم كل مسكين ولو مسكين منها كفاية سنتك. يوقف المسكين والفقير منها كفاية سنة، مش لازم تدي له أنت شوية كذا صورة، آفيفي أو أو كوز مثلاً من الأنيه أو عيار مثلاً كيس رز، تابي مثلاً لا يوقف كفاية سنة، كما يوقف الفقير والمسكين من زكاة المال كفاية سنته، تمام؟ لأن هذا الإنسان يعني قد يأخذ ليلة عيد وتسكّف في نفس الليلة الثانية، في الليلة التي تليها، فلو عقّدته كفاية سنته ما كنت مسرباً وما كنت مفسراً، بل هذا والمقصود من كلام هذا العلم أن الفقير والمسكين يعطى من الزكاة جملة، مع الأصحية. يوغى من زكاة الفطر أيضا كفاية الثانية وضع الأمر فإن حضرت له الغنيا يأخذ ويأخذ أي بثا هو أفضل منه حاجة وهذا من فضل الله عز وجل إظهارا لمعاني الولاء والمواساة والقيام لحاجة المسلمين الذي هو تخفيق للولاء الذي شرعه الله عز وجل بين المسلمين بعضهم بعض، فمن أفراد هكيمة المادية فالخلاف سائق المعتبر لا ننكي ولا نفسق ولا نبدع ولا نقول هذا خلاف الأوف والأرجع خلال هذا وشرع الله عن فدل مصلحة كله وحيثما كانت المصلحة فتم شرع الله فمن قائل لا تبزل القيمة المادية مطلقا الشفعير وما شد المداني من ومن قائل تجود بحالة وبغير حاجة كالخنفية ومن متوسط بين الأكوال كرواية مذهب أحمد رحمه الله تعالى وصير الشيخ الإسلام وهو أحد من أكوال رصتها وكذلك ادعناكم أممت المصلحة تمام؟ زكاة الفطرة تعطى لأهل القرية ولأهل القرى المحيطة ولأهل القطر بأ خاصة إن كان الأطالب محتاجين في غير البلدة التي يُقيمون باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له باب أهل الزكاة زكاة المالي ومن لا تدفع له أو الزكاة جملتا لأن الشيخ حمليه رحمه الله تعالى فيجعل مصالف أهل الزكاة بعد زكاة الفطري إما أنهم أنها تصرف لمن؟ تصرف لأهل زكاة المال أيضا تصرف لأهل زكاة المال أيضا فيعجب أن كيف يتحدث المتحدثون وهم لا يعنفون ما هي أكيد الشر لا نسع الزكاة الزكاة جملة على مذهب الحنابين فقرا كانت أو زكاة ثمان إلا للأصناف الثمانية التي ذكره الله تعالى في سورة التوبة بالهاية الستين بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم الله عليم بمن يستحب حكيم بما يكون نافعا وما يكون غير نافع يقول الشيخ رحمه الله ويجود الاقتصار على واحد منهم هذا مذهب الجمهور. جمهور يجود الاتصار بإخراج زكاه الفطر على مصرف واحد من المصارف الثمانين الفقراء فقط للمساكين فقط للعاملين عليها فقط لسبيل الله فقط للغاومين فقط وهذا الأمر يرجع فيه إلى المصلحة فان كانت المصلحة داعية إلى سهم المجاهدين أو سهم المقاتلة في سبيل الله من المتطوعين الذين لا راتب لهم. في بيت مال الإسلام صرفها المجارب صرفها الوالي أو القائمين على الزكاة في هذا المصرف وإن كان فقراء أفهم الناس وأحوج الناس إلى الزكاة أُلف في مصر بلهم الفقراء والمساكين ولم يشرك فيهم أو لم يشرك معهم أيضا غيرهم وإن كان المصرف في الرقاب أو الأسرى أو المدينين أو الغريمين يعني كما يؤخوا لمن قام على أمر الزكاة من النائب من أثماني أو نائبه أو من قام مقامهم من, من المتطوعين المدينين يقود الاتصار على واحد منهم ولا يلزم تقسيمها على, على المصارف الثمنية كما شدد في ذلك الشفية رحمه الله يقود الاتصار على واحد منهم ولا يلزم تقسيمها وتوزيعها على الاتصار الثمنية لحديث معادة رضي الله تعالى عنه حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤفق من أغنيائهم ردوا على فقراءهم وهذا مذهب يعني الجمهور اعتمدوا على هذه الدوائة أن النبي لم يذكر إلا مصري واحدا صلى الله عليه وسلم أنا وهم الفقراء وإذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين والعبد من إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير فإذا جمعا افترقا الفقير والمسكين إذا افترقا في موضع يعني استقل أحدهما بالذكر دون الآخر جمع معناه واذا وإذا اجتمعا افترقا إذا جاء الاثنين في موضع واحد يبقى كل واحد منهم له معنى خاص كما في آية في إيه كما في آية الصدقات في سورة التوبة يقول فاعلموا أن الله قد فرض عليهم سكاة تؤخذ من أبنائهن فترد على بقرائهم وهذا متفق عليه من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واستدل العلماء على ذلك على جواز نقل الزكاة داخل الإقليم الواحد جواز نقل الزكاة داخل الإقليم الواحد إلى بلد قريب أو البعيد الحاجة في الطريقة كاحتياج هذا البلد البعيد مثلاً أو كونه منقرابة للمزكي أو عدم وجود قراء في بعض البلدان يعني بعض البلدان ما شاء الله يعني حياة السكان مستواهم المعيشة متفع جداً في الدول الأوروبية مثلاً يعني خلونا المسلمين مثلاً في في في لمن يعطينا الزكاة ليس هناك مشكلة تفكر أصلاً في هذه الدولة لا يوجد من يحتاج يعني أعلى مستوى داخل فارق في العالم في دولة تسمى فال穆سليمون السويديون أو المسلمون هنا أو المهجرون إلى أو المسافرون إلى هناك لمدة طويلة لمن يعطون الزكاة والزكاة الفطر الزكاة أبدًا المتعلقة بوجود الناس ها لمن يعطونها في هذا السويد ها لا يعطونها لياحد من وجد وجد فقيرا كافرا ليس مسلما فلا يعطونه لاذهب إلى آخر بلاد المسلمين أو إلى مكة بلد الله القرماء أو إلى بلاد الذي فيه أنور فرحمته في مثل ذلك فيجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد ولو كان بعيدًا للمصلحة. أيضا كذلك مثلا المسلم كلاه... الثريقية المنكوبين المسلم الثريقية كمسلم السرومان مثلا المسلم إنشاد، المسلم النيجر، المسلم نيجيريا، ونحوها ونحوها الخبائل الخطيرة جدا جدا ممكن تنقل الزكراه إلى هؤلاء الناس ولا حارد بلاد المسلمي غير مثلا في أرض فلسطين، قد يأخذون من زكاة المال وقد يأخذون من زكاة الفطر، ولا حارد في مثل ذلك وهذا من سماحة وسعة شريعة الإسلام التي أرسل الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ولا تحد الزكاه لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بن هاشم ومواريهم ولا لمن تجب عليه نفقتهم ولا لمن تجب عليه على المزكي يعني نفقته وقت جريانها وقت جريانها في الايه وقت جريان اذا كان ولا بكافين ابتداء ولا بكافين ثلاثه حل الزكاه لغني ولا لقوي مكتسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض أصحابه يسالونه الصدقه قال لو شئتما اعطيتهكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مبتس، لا حظ فيها لغني الغني الذي يجد هنا الذي حاجته وفوقها ها فوق فوق حاجته يعني فصدق الله فدته وحاجته واقفت معهم فضل هذا يسمى بالغني هذا لا ياخذ من الزكاه هذا يحرم وياخذ من زكاة الفريضة سواء كانت زكاه الفطر او زكاه الاموال على ما ذكرنا من ذقاب لا لحد لا حق فيها لغريء ولا لذي فرط سوي وفي رواية ولا لذيق قوي مكتسب وقد يكون القوي غير مكتسب قد يكون القوي غير مكتسب بمعنى كل إنسان مثلا في المعدم إذا إذا عمل طاعن ولم يعمل جاه لكنه لا عمل لا في موسم مثلا ركود في مواسم الشتاء مثلا الناس هم يعملون أعمال على أيديهم يعني صعب الأعمال اليدوية ونحوه تمام ليسوا اصحاب اثر المكاكين ولا اصحاب الذرات ولا وظائف ولا يعني اموالهم يعملون يعني اذا اشتغل وعمل اكل وان لم, لم يعمل جاه فياتي مثلا في مصيفات باب اصل الشتاء شهريا لا يشارك في الراشد يصمد الشهور الثلاثه هذه باب شريف جدا ثقافه الاعمال اليدويه يتوقف الناس عن العمل لا. لا. لا. هذا قوي لو عمل لا. لا انفق على وصله كاسيه ولكن اين العمل هو قوي لكن غير مكتسب لا يجد ما يعمل فياخذ من ذلك ولا حرج عليه شاء الله يبقى لقول النبي حط فيها لغنيين وانا لقويين مكتسب الرحمن في معاه أحمد وأبو راود وانا وصحها رحمه الله ولا يجوز إعقاء الزكاة في آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصدقات أوساف الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وإن موالي القوم من أفوسهم وإن موالي القوم من من حصلت من مولى الذي كان عبدا عند هؤلاء الناس واعتقوه فصارت بينهم وبينه علاقه تسمى الولاء وهي في علاقة النسب لا تباع ولا تورث كما قال نبي كما, كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الولاء ولاء رحمه النسب لا يباع ولا يورث فالنبي يقول انها لا تحل لمحمد أي الزكاة مفروضه ولا لآل محمد انما هي اوساخ رواه مسلم في الصحيح نعم قال ولا لمن تجب عليه نفقاته ولا لمن تجب عليه نفقاته يعني أي فرد أنت يجب عليك أن توفي عليه سواء تزوج أو ولد أو ابن أو قريبا موروث لك أو قريبا موروث لك يعني إن مات تورث له آه وجبت نفقاته لشهرين لتكوينه موروث مو... لتكوينه موروثا ولتكوينه محتاج كمان يعني الأطفال وهذا مذهبنا بنا نم يوجبون نفقات الأطفال الذين إيه؟ يعني إن مانتوا ورزتهم وإن لم يكن عندهم مال يعني عمك مثلا ليس له أولاد وليس له زوجة أو له زوجة وابنت تمام؟ وإنت أطرأ العصبات يعني أنت ابن أخي يمكن يكون إذا مات هذا الرجل ترك زوجة وابنتا وابن ابن أخي تمام فأنت من جملة العصبات فتأخذ باقي المال أو لم يترك إلا ابن أخي تأخذ المال جميعهم كان له مال فهذا الرجل في حال فقره وحياته إن كنت وارثا له المال مال عليك نفقته إن فإذا بقي هذا من بق يعني مما فريد مذهب امام احمد رحمه الله تعالى فمن تجب عليك نفقته لا يكون اعطاء الزكاه له في قول اكثر اهل العلم من الفقهاء خلافا للشافعيه على تفصيل عندهم رحمه الله ده شيء الجمهور يقولون ب جواز مال لمن تجب لهم لماذا يقول لأنه إن أعطاه هذه الذكاء، فيكون قد سد حاجته وقبلته ونفقته بزكاة المنفى لأنه قد... أعطاه لنفسه. يجب عليك أن تنفق على هذا الرجل مثلاً ألف جنيه في الشهر أو مائل جنيه في الشهر تمام؟ فأنت لم تنفق عليه وتركته حتى صار محتاجاً من الزكاة تعطيه أنت الزكاة كأنك أنت تسد خلق نفسك بإيه؟ بماذا؟ من أجل ذلك ذهب المنفى أنه لا يكون إعطاء الزكاة لأصوله ولا لفروعه ولا لمن كذب عليه نفقتهم ولا تجب ولا تجوز لكافر ابتداء لا تجوز اعطاء الزكاة للكافر ابتداء خاصه زكاه الفريضه وانما تعطى له على سبيل التاليف ويذكر في قول الله عز وجل بل قلوبهم المؤلفة قلوبهم من الناس منهم الكفار الاصليون الكفار الأصليون الذين يرجى اسلامهم او يخشى ضررهم واذاؤهم لاراضي المسلمين أو لبلاد المسلمين فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم يجوز ضفع صدقة التطوع لفهم؟ لا بس، يجوز دفع صدقة التطوع للقويل المكتسب لآل محمد صلى الله عليه وسلم لمن تجب عليك نفقتهم أو للكات الابتداء من باب عن صدقة التطوع لحديث الصحيحين أن رجلا من الناس قال لا اليوم بصدقة أو لا أتصدق لنا الليلة بصدقة فخرج فوضعها في يدي فأصبح الناس يتكلمون تصدق الليلة على غني فقال الحمد لله على فقال في الليله التي تليها لا تصدقنا الليله بصدقه فخرجت ووضعتها في يدي زنيه فاصبح الناس يقولون تصدق الليله على زنيه فقال الحمد لله على ذلك ثم قال من الليله الثالثه لا تصدقنا الليله بصدقه فخرجت ووضعتها في يدي ثالث فقال فأصبح الناس يقولون تصدق الليله على ثالث فقال الحمد لله على ذانية وعلى غنيم وعلى ثالث فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن أشبر صاحبك أن صدقته قد تقبله وكله أما الغريف فلعله يثبث وأما الثانية فلعلها وأما الثالث فلعله فتوقع صدقة الثانية صدقة صدقة لكل من كان من أهلها ومن ليس من أهلها رداء أن يسكح الله عز وجل أما زكاة الصليظة فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينبغي للإنسان أن يتحرى بزكاته المستحقين ينبغي للإنسان المسلم الذي يفعل زكاة ثمانية أن يتحرى بزكاته مستحقين من الفقراء والمسكين من أهل الدين المتفعين للشريعة من أهل الدين المتبعين للشريعة لا كما قال القائل إنما تعطف سكاة لخسير وللويل وثالث ما فيه خيضة لن يكون هدف النفلة أما في الخريضة فينبغي التحدي يقول شيء في الإسلام ومن أظهر بدعةً أو فجورًا أو من أظهر بدعةً أو فجورًا فإنه يستحق العقوبة بالهجل وغيره وبالكتابة فكيف يعانوا على ذلك؟ من أظهر بدعةً أو فسطًا ها؟ أو خجوراً، صاحب المخدرات والمتبذجات والداعرات والرافقات وتاريخ الصلاة وسبب الله عز وجل كيف عقار من زكاة كيف عقار من زكاة المسلمين؟, المسلمين؟ قال ومن أظهر ذلك فإن وسق العقوبة بالهجر والاستتابة وغين، فكيف يعام على ذلك؟ ها؟ وكيف يعام على ذلك؟ وينبى أن ضعف الزكاة لمن لا يستعين بها على صعب. ينبغي ان تعطى تعتز... الزكاه لمن لا يستعين بها لطاعه الله حتى لو كان يجد الزكاه يصرفها في اشياء لا مصلحه فيها فلا تعطيه منها حتى وان كان صالحا وان كان, كان محفادا وان كان مصرفا من المصارف طالما انه لا يستعين بها لطاعه الله فلا تعطيه منها فلا منها يقول ولا ينبغي كذلك لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله فمن لا يصلي لا يعطى من الزكاة حتى يتوب ويلتسم بأداء الصلاة ومن كان من هؤلاء مناسقا أو مظهرا لبتعة تقالب الكتابة والسنة من بدء ولا والعبادات فإنه يستحق العقوبة ومن عقوبته أن يحرم حتى يتوب ومن عقوبته أن يحرم حتى يدون في بلغة نتفق نتفق الله سبحانه وتعالى في إيه؟ في إنفان وزكاة السدري وزكاة الأموال التي اتأماننا الناس عليها ووثقوا في ديانتنا أننا نتحرى مستحق فلا نتطيها إلا لمن كان طائعا بها ربه سبحانه وتعالى مستحقا لها من أهل الديانه والتزام الشريعه أما هؤلاء الذين يعني لا يتنعون بها ربه سبحانه وتعالى ويسكونها فيما لا فإذا فلا ينهي أن يؤفر أما المصارف المقصود عليها في الآية إنما الصدقات للفقراء فالفقراء فلف طراء فقير وهو من لا لا ما من لا يملك ما يسد حاجته وحاجة من يعود الفقير من لا يملك ما يسد حاجته وحاجة من يعود عليه وأما المسكين فجمع مسكين وهو الذي لا يجد هنا يبني المسكين بنص حديث رضي الله عنه تأكد عليه الذي لا يجد هنا يبني ليس مسكين الذي ترضه اللقمة واللقمتان والتمرة ولا الثمرتان ولا الذي يطوف بالأبواب فيسأل الناس ولا الذي يتفضن إليه في التصدف عليه من النسكين الذي لا يجب فينا يبنيه هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل وأما السفينة فكانت في مساكينة يعملون في البحر فأثبت لهم اسم المسكنة مع ملكهم للسفينة لأنها لا تسد حاجتهم ولا يحصلون من فقاسها البناء والعاملون عليها هم المكتلفون من تبل الإمام ولو كانوا أبنين المكذفون من قبل اكتنام ولا وكان مغنيا وذلك لشغالهم بسد خلة المسلمين والقيام بحاجة في المسلمين. وقال الإمام الشافعي رحمه الله من قام بحاجة المسلمين واجب على المسلمين يقوم بحاجته. من قام بحاجة المسلمين واجب على المسلمين يقوم بحاجته. ويسود خلفه. أما المؤلفة قلوبهم فهم فساد كفار ومسلمون. أما الكفار فهم الكفار الذين يوشب قصهم أو يرجع خيرهم أو يرجع إسلامهم. يألفون على الإسلام. وأما المسلمين فهم الذين يخشى رداتهم على الإسلام، يخشى رتادهم على الإسلام لسكنهم في أراضي متاهمة لحدود لحدود المسلمين مع أراضي فلسطين مسلمي غزة. هم يتهامون اليهود، آه، سواءاً بسواه. فلأنهم في شرائعهم. هم أول الناس يسهم المؤلفة القلوبهم من المسلمين على صحه وأهل العلم على أن بقاء سهم المؤلفة القلوب مازال سائداً الآن ولم يقطع. بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال. من قال وأما الرقاب فهي على ثلاثة اقسام الرقاب تذكور في الآية إما يكون بعض الرقاب ابتداء يعني يشترى بها رقيقا ويعتقون في سبيل الله سبحانه وتعالى كما قال أحمد ومالك وإما أن تكون باعانه المكاتب عبد اتفق مع سيده وملكه عقدا أنه يعمل لحظ نفسه, أنه يعمل لحظ نفسه. يعني العبد يعمل وقوامه كسبه من مال من اجره عمله وكسبه يعني يحتفظ به حتى اذا ادخر ثمنه اقباه لسيده فاشترى نفسه بيه. هذا يسمى عقب بين مكاتب عقد على عبده على عبده النفس بين السيد وبين مولاه اذا من الذكاء ويعان من مال الذي أدكم هذا في مال لبيت المال بإذن ذكاة هذه الرقبات وهذا ذهب إليه جمهور أهل العلم ولم يقال فيه إلى مالك رحمه الله وكذا أثر المسلمين عند الكفار إذا أراد الكفار فيدية المالية لأثر المسلمين وجب على المسلمين أن يعطوهم من زكاة الأموال من سهم الرقاب وهذا اختيار الحمابلة وابن حبيب من المالكي أخرى شف الإنسان ونصروا أيها نصرة رحمه الله وأما الغالبين فهم قسمان أصحاب الديون صحاب دونهم في اسمان اما يكونا سدانا لحفظ نفسه او استدان لحفظ غيره استدان لحفظ نفسه فيما هو مباح له شرعا او واجب او مستحب من النفقات أو واجب أو مستحب من النفقات فلم يجد ما يدفعه فيه فاستدانا ينفق هذه النفق المباحه هذه النفق المستحبه أو الواجبه ثم يعني اصبح غريبا ما يستطيع القضاء ما استدانه فهذا يعطى من زكاه المال من سهم الغارمين من بيت مال المسلمين اما من استدان لحفظ غيره فهو أصلح بيت اثنين بينهما خصومة مالية فقال صالح أطاك وما كان عليه من دين فهو عليك فلان ظلم لفلان كذا فلان أتخف لفلان كذا فقال كذا تقوم مختلئ فالقول تصالحوا وتصالحوا وما كان من ضمان أو مان فهو عليك لإصلاح بيت البين بين المسلمين هذا مرؤة الله يعني إكراما لمفؤته وشهمته يعطى من بيت المسلمين حتى لا يصد عن الإصلاح بين الناس وعن كتاب يعني ضقاته وفي سبيل الله هم ذات المتطوعون اجماع اهل العلم وهل يدخل غيرهم قال الحنابلة يدخل من اراد الحج او العمره كان تطوعا او نافلا تمام وقال بعض اهل العلم ان ما يعد فيه كل ما كان من آلاف الجهاد كشراء الأسلحة والإذاء الجندي والرواب بالمقافرين والأسلحة والأبسية والألبسة والأرضية إلى أسلات الأشياء ورواتبهم تمام؟ وإعداد الأبنية العسكرية والمستشفيات العسكرية والأدوية لهؤلاء المجاهدين كل ذلك يدخل يس في سهم سبيل الله سبحانه وابن السبيل هو المسافر المنقاطع عن بلده وهو محتاج المسافر المنقاطع عن بلده ومحتاجه في سفري وإن كان في بلده إذا لم يجد من يقرضه إذا لم يجد من يقرض فهؤلاء هم أهم الزكات المنصوص عليهم في كتاب الله عز وجل وصلنا بحول الله إلى كتاب الصيام وفيه يقول الشيخ رحمه الله الأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين هم من كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعنة تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعنة تتقون الصيام لغة هو النمسة الصيام لغة هو الفجر عن الحركة وعن الأجل وعن الصد وعن الكلام اما شرعا فهو اليمساك عن المطفرات الكمساك عن المطفرات من طروع فجر اليوم إلى غروب شمسه معلية تقشر بيكرات من طروع فجر اليوم الى غروب شمسه تفكرات دينية عز وجل. اما حكم الصيام فهو فرض عين بإشماع المسلمين هو فرض عين بإشماع المسلمين ومن استحلى الفطرة كفرض ومن فطر بغير عذر فهو شر من الزاني وشالب الخمر وقاتل النفس بإجماع المسلمين يقول الإمام الذهبي رحمه الله وعند المؤمنين مقرر أنه من أفضر يوما من رمضان من غير عذر شرعي أنه شر من الزاني وشالب الخمر وزال بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقه والاخلال وأما فضل الصيام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة كجنة أحدكم من التكال الصوم جنة يعني ست من النار الصوم جنة يعني ستر من النار كجنة في أحدكم من القتال جنة tinhaذرة الذي يصد به المقاتل ويذبوا عنه ست. الصوم Antán الصون جنة كجنة أحدكم من النار وقال الله عز وجل في حديث الكتسي بكلامه سبحانه وتعالى إلى نبيه الصوم لي وأنا أجزي به الصوم لي وأنا أجزي به كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو الشهوته وطعامه من أجله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ماس صديق ابن عجلان الباهري رضي الله تعالى عنه مرني يا رسول الله قال عليك بالصوم فإنه قولا مثله يقول شيء رحمه الله تعالى يجب صيام رمضان على كل مسلم بال عاقم قادر على الصوم دورية ملاره أو إكمال شماء شعبان أو شعبان ثلاثين يوما قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأبتروه فإن هم عليكم فاقدروا له متفق عليه فإن هم عليكم فاقدروا له فشروط المخاطبة بالصوم ها النيّة والأهلية للصيام رقمه واحد وهو الإنساء عن المخاطرة وشرطه النية والأهلية شرطه النية والأهلية يكونه أهل للمخاطبة بهذه الأحكام الشرعية وتحصيل الأهلية أن يكون مسلماً، فكان الرئيس أهل لأن لكنه لكنهم من الصوم ويعاقب يوم القيامة على فضل في رمضان زيادة على فضله وخلوه في النهار. وكذا البالغ وهذا شرط وجوب وإن كان صحو من المميز آه دون البلوغ، وكذا العقل فلا يصح من المجنون ولا يجب الله على العافي، وكذا القادر فلا يجب على المريض فلا يجب على المريض، لكن إن إن تحمل المريض المشقة وصام. أجزأه وسقط الفرض به في قول عامة أهل العلم ولا يعرف في ذلك مخالف إلا بعض متأخذ الظاهرية ولا اعتداد تمام؟ ويكون شرط آخر عند جمهور هذه العلم أن يكون المخاطب بالصوم مقيما لا مسافرات فإن تكفل المسافر الصوم للنكبد المشقة أجزأه في قول عامة أهل العلم خلافة للظاهرية تمام؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمزك الأسلامي وخص سأله يا رسول الله اني رجل احسد الصوم اتاصوم في السفر قال ثم شئت او ان شئت صم وافطر ان شئت ولحديث ابي سعيد الخدري قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمن المفطر ومن الصائم فلا يجد المفطر على الصائم ولا على المفطر فلا يجد على الصائم ولا الصائم على المفضل. وقلنا نقول: من وجد شدة فصام كان ذلك فجر، ومن وجد رقة فأفطر كان ذلك فجر. كنا نقول لهذا وهذب الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشترط في المخاطب بإجابة الصوم أن يكون متينا. وتتاد المرأة شرط آخر أن تكون طاهرة من ذنب حيض والنفاس. تكون طاهرة من ذنب حيض والنفاس. يجب صيام برؤية بلال، ش... برهو رؤية بلال رمضان. أو بإتمام العدة ثلاثين يوما بإتمام مسحابان ثلاثين يوما أو ببلوغ خبر الهلال لما لم يره بعين راسه وطبعا معلوم إن أصل المسلمين بل يعني الأصل في المسلمين أنهم يسمون على الخبر لا على المشاهدة الأصل إن المهمون المسلمين في أرضي يسمون على الخبر لا على المشاهدة فلا يفترض أن يأتي الخبر من البلاد آسيا أو من بلاد أفريقيا أو من بلاد أوروبا أو من بلاد أو من بلادي يعني أمريكا أي بلد تشترك معنا في جزء من الليل وتطيق فيها تبيئة النية لتصبح صائما وجب عليك كما قال شيخ الإسلام العبرة ببلوغ الخبر العبرة ببلوغ الخبر وهذا خطاب للامة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا صوم وريته وأفترول وريته وقد قال العلماء أنه إذا بلأ البلاد أولاً خبر الإلال بلداً لم يروه فيه وكان فيما مستقلاً فدمورهم قار يصلمون على رؤية من ثبت عندهم بلد بعضهم الخلاف وقال بعضهم الخلاب وسائل معتبر لأهل وكل أهل أكليم رؤيتهم وصيامهم مخاص وقال بعضهم أنه ستبع لإمامهم فإن أمر الإمام الخليقة المسلم الذي يقيم شرع الله ويقوم مقام رسول الله إن أمر للسياء بصام الناس يعني وإن أمر الفطر أفضل الناس يعني يصوم كل بلد مع إمامه مع عمامه بما ارتأى من أمور زيادة لاعتباره رسالة الفلك فإنه بدعة في الدين ضلال في الشميع. قال النبي فإن غم عليكم يعني هلال شو هلال رمضان لم تراه. آه وهو عليكم حال بينكم وبينه غمام أو غيام أو سحاب أو ظلم أو قترا من الغبرة فإن حال بينكم وبينه سحاب أو قال فإن غم عليكم فقدروا له فقدروا له قال بعض أهل العلم الطيب الأجد. تعالوا شعبان 29 يوم واسمعوا صائمين على الاحتياط لكن هذا فيه نظر وقال بعضهم اخدروا له أن يجسبوه حساب الفلك والنجوم والنظر في ايه؟ في حساب ال ايه؟ الأبراج والأفلاك ولكن هذا كلام مرضود اللقاء لديهم من السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضهم والمعني في هذا ما عليه أكثر أهل العلم أو المعتبر في هذا ما عليه أكثر أهل العلم أن قول النبي اخدروا له قد فصره النبي بقوله فأتموا عدة شعبان ثلاثين يوم. يومها فأتموا عدة شعبان ثلاثين يومها يقول ويصام برؤيه عدل واحد هلاله ولو را ولو عبدا ولو امراه ولو عبدا يصام برؤيه عدل واحد ولو را ولو عبد لا فاسقا ولا تكفرا على ارجح اقوال اهل العلم وهذا مذهب الجمهور لقبره عمر رضي الله تعالى عنهما فراء الناس الهلالا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فر ايته النبي صلى الله عليه وسلم فصام وامر الناس بالصيام قال ولا يُقبر في بقية شهور العام إلا عدلان يعني في بطر الشوال وين شوال لا يثبت لا يُقبر في بقية ذلك الشهر في رمضان إلا عدلان إلا شهادة عدلان شهادة عدلين وهذا باتفاق البقهاء لا تلام بينهم إلا من شدة ولا يعوض عنه ويجب تبييت النية لصيام الفرض من الليل ويجب تبييت النية لصيام الفرض من الليل حديث حفصة بنت عمر رضي الله تعالى ما صححه البليم رضي الله تعالى عنه رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبلته لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وفي لفظ لا صيام لمن لم يجمع الصيام قد يجمع يعني ينم وهذا في الفريضة سواء كان أداءا عن رمضان أو قضاءا بأيام أفترها أو نذرًا. نذر نذره على نفسه مطلقا أو معينة أو كفارة عن, خطأ،, عن خطأ أو عن وطن في نهار رمضان أو كفارة يمين أو ضغار أو نحوها فصيام الواجب عموما ها؟ سواء كان واجبا بأطل الشرع كصيام رمضان أو واجبا بفعل العبد كالكفارة والنذر فإنه, فإنه بد له من تبيت النيه من الدين أما صيام النفلة فيجوز بنية من النهار ولو بعد الزوال على الصحيح يجوز بنية من النهار ولو بعد الزوال على الصحيح قال الشيخ رحمه الله وأما النفل فيدوج دنية من النهار الدمول يقولون قبل الزوال أي قبل صلاة صهري لقليل أو أنه سيقظ في الصباح ووجد نفسه يعني لم يكن له قصد في فطر مرض الصوت لم ينه شيئا فأرد أن يفتل فإذا لم يجد الطعام قال أخو من الآن ولا قبل الظهر بدقاء ولا قبل الظهر بدقاء هذا مذهب الكمهور وإمام الله تعالى خلاف الليمان الذي قال بد من اشتراك النية أيضا في وكذا ابن حزم رحمه الله لكن الجمهور يقولون أن النفلة ببنها على التوسع والترقص والتسهيل وعدم التجديد فيغذوا بنيه من النهار وقال الإمام أحمد ولو بعد الزواج يعني لو إنسان مثلا يعني لن إلى مبيل المقبل بساعة وساعتين وقال أوكي هاتين الساعتين اتناوي الصيام يصح صيامه في اختيار مذهب احمد رحمه الله يصح صيامه والعدم الأشفى وهذا من تسير رب العالمين يعني عملا بقاعدة أن النفلة ببنها على التسهيل والتسهيل وهل لبسه وله من مفية اليوم أو من أول النهار هذا فيه واجهان الأصحاب أحسن رحمه الله الأشرع أنه لبسه وله من أول النهار وفضل الله لا حدر عليه ولا تغيير فالله سبحانه وتعالى تواب كثير قال رحمه الله والمريض الذي يتبرد بالصوم والمسافر لهم الصيام ولهم الفطر والحائض والمنفسار لهم عليهما والحامل والمضع إذا فاقت على ودجنا فهؤلاء من العدل جملة وهذا من بيان الشفقة كلام عجيب جداً أن الشيخ سعد رحمة الله يعني يدمج المسائل ويختصرها بطريقة ما تجد الكلمة، تمام؟ يتكلم هنا عن سياق العمل. قال المريض الذي يتضرر بالصوت هذا خد هذا خد ولا داعي. أثر هذا لا. فأما إذا كان المريض لا يتضرر بالصوت فأي مصلحة في الخد؟ يعني مريض مثلاً بمرض في اذنه يحتاج إلى القطة فقط ولا يحتاج إلى الطعام ولا إلى شراب، تمام؟ وهو في عافية وفي قوة في فدانية لماذا يفضل في رمضان؟ الذي أصابه مرض جدي ويحتاج الى قيادات ما الذي يستفيدوا بالاكل والشرب ولا يستفيدوا بالاكل والشرب الذي وما الذي وما الذي لا شيء تمام المرض الذي يتضرر به لانه مناسب للرقصه ما هي الرقصه ما, هو ما هي العزيمة العزيمة التي تضعف البدن، فما هي الرخصة؟ أن يأكل من قوم بدنهم تمام؟ إذا العلّة ظاهرة جدا أن يكون الرخصة في المرض الذي يتضرر صاحبه بالصور تمام؟ أو يخشى أن يطرأ عليه المرض وهو في عافية أو يخشى أن يتأخر الجره وهو يتداوى أو يخشى أن تزيد علّاته وهو في مرض كل هؤلاء يُرَفَّف لهم إِين؟ الفطر بالمرض اما بفق حصوله واما بخشيته واما بتاخر الظهر منهم واما بزياده درجه ايه المرض كل ذلك يدور المفتل الصائمين ان يتحلل من الصوم وان يفترى يعني ترخصا برخصه الله عز وجل والمسافر كذلك المسافر كذلك لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من أيام اخر أي فعليه قضاء او من أيام اخر والمعنى فمن كان منكم مريضا او على سفر فأفضل ولابد هذا القدر ولابد أن هذا القيد في قول عاسمة المفسرين والفقهاء لماذا؟ لأنه لو صام المسافر أو لو صام المريض فصيامه مجسي صحيح تسقط به تسقط به فريضاً وتبرع به الدمة بإتفاق يعيمة الفتوى خلافة الواردين بإتفاق يعيمة الفتوى خلافة الظاهرية يقول لو صام هو, هو صام سيامه باطل وإنزامه القضاء ولو تكفل المشاقة وصام هو مريض إلى غروب الشمس ولم يتناول مفتراً سيامه باطل ويقضي يوما اخر لكن هذا خلف في نظر هو مردود على قائله وقد علل ولعله اصاب اجرا واحدا رحمه الله قال والمريض والمسافر لهما لا عليهما لو رخص ان شاء فعلا وان شاء لم يفعل لقول النبي لحمزة الاسدي هم من وأخذ وافض ام شيئ هذا في أور هذا النفله ففي أو اولى وافق اجمع العلماء على انه ملهث الفطر اجمع العلماء للمريض والمسافر ايا كان سببه تمام قال ما انه سفر فهو مجمع على ان ترتب المسافر في الجمله لكن اختلف بعضهم عند بانهم قال ببساطه كذا وانهم قالوا السفر كذا كما في امر في القصر في الصلاه لكن السفر كعله هو عله من ايه من المبيحه للصوم بالاجماع فمن انكرها استتيب فاتابوا الى كفر او الا والا قتل كفرا كما قال شيخنا رحمه الله من انكر رخصه الفطر في السفر استتيب على الاسلام فاتابوا الى ذئبه عمر كافرا تمام ولكن ينبغي الانسان ان كان عذره ظاهرا ان يعني لا بأس له باس يظهر ظهر فص كان عذره باطنا فليست له ان يظهر فطر حتى لا يتهم حتى لا يتهم تمام اهمال العذر الباطن المراه الحيض والفساد تمام، فاا في شكل يعني لصوب هالإنسان، تمام؟ من العذر الباطن الإنسان اللي هو معتل بعيلة لا تظهر على بدنه كمريض السكر مثلاً أو مريض ضط الدم أو مريض مثلاً القلب أو مريض سين بيأخذ دواء معين في عشرات كثيرة في اليوم وليل عن طريق الفم هذا الإنسان يعني يعني مرضه غير قاهر أو عذر بس أما إذا كان ممكن بالمستشفى مثلاً أو نزيل المستشفى أو يركب المواصلات في الس الملا بالقرب السفر ويراعي حالة الناس في كل المثل وقال مش بعض هيكم في الله العظيم يركب المواصلات وتعمل فتح أهم الناس من باب الغالس تونا هذا مباح ليس تونا ولا مباح هذا مباح تمام يقول ولهم الفتر الزمن أما الحامل والمرضع فيحرم عليهم الصيام وإن صمت يحرم عليهم الصيام وإن صمت ويأكلوا من هم الصيام وإن صمت وعلى هم القضاء بإجماع أهله وعلى هم القضاء بإجماع أهله والحامل والمرضع إذا خافت على ولدهما أطّرته وقضيت وأطعمته عن كل يوم ميسكنا. تمام؟ التفريق بين الخوف على النفس أو الخوف على الولد ليس عليه كبير دليل. ولكن الأشفاء أنها تستوي المرأة إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها أنها تترسخ بالجذب لأن الحمل والرضاع لا الحمل الذائن نوع مرض لأن الحمل نوع مرّ قال الله عز وجل حملته أم وهنا على وهم. قال العلماء المرض وفرود البدن عن حد الإعتدال والحامل بدن خارج عن حد الإعتدال. فلها أن تفسر بعلة الحمل. وكذا أي؟ وكذا مرجع لأن ذلك يجدها جدا. بعض النساء في الدنيا يعني يجدها الحمل جدا ويجهدها الرجع جدا. وأنا أعرف أن النساء ما تكون حاملا ومرجع في نفس الوقت وتطلب النفلة ولا تتضرن. فالأمر يختلف بإختلاف النساء. فأضرب المثال أنه لا يقطع على النساء. الحوامل أو المرزعات قضاءً واحدًا وإنما ينظر في حال كل امرأة على أحده إن كانت قطيقةً للصوم حاملاً كانت أو مرزعاً صامت وأجزاءها وهو أيسر لا لأن رمضان فيه تأيل من الله عز وجل والقضاء فيه من النشقة ما فيه وكلهم جرى تمام كمان خاصة أن شهر تنتم فيه البركات وتفتع فيه أبواب الرحمات وتقول أن أبواب النرار وتصفد الشياطين فالطعام سهل يعني الناس لما يقولون إحنا ما بنصدق يعني جيد رمضان فنتخلى في فإن أطاقت الصوم صامت وإن أفطرت أو انتهمت تمام فلا فرق بينهما إن شاءت ها خضت إن أطاقت القضاء وإن ضعفت عن القضاء ليست لها إلا الطعام ولا يجمع عليها الامران ولا يجمع عليها يعني إذا تفي وتفي مع بعضهم إما الفداء إن عجزت عن القضاء وإما القضاء إن أطاقت القضاء والله تعالى أعلم وأعلم بشأن هذه تمام أما دليل القضاء فلقوله تعالى فعده من أيام أخرى وقلنا ان الحمد ا نبو عمره وأما واما دليل الفديه فلقول الله عز وجل ها وعلى الذين يطيقونه فدية يعني الذين ايه يطيقونه بمشقه وجهد فيفطرون فعليهم فليفطرون على كونه الايه فطبعا البحث لا احتملها يعني هذا البحث المختصر من كتاب الشيخ السيد رحمه <تصفيق> الله خلاصة خلاصه الامر في الحمل والحامل والمرضع انها اين اطاقه الصوت صامت وإن اطاقه في القضاء قضى افطر وإلا بضبط القضاء مع السبب فليس عليها إلا عن كل يوم مسكين واحد هنا وكذا كل من عجز عن الصوم وكذا كل من عجز عن الصوم يقول الشيخ والعاجز عن الصوم كبيرين أو مرض لا لوجا وقف أصحاب الأمراض المزمنة يطعم كل يوم مسكين يطعم كل يوم مسكين وكل يوم يخوف مستقل تمام فيجوز إنه هو يطعم مسكين واحد يوم وممكن أهل البلد جميعا يطعموا هذا المسكين حتى ينوم هذه الأيام تمام إذا هذا ده تقرض اليمين 10 مساكين فلا بد من العدد 60 مسكين في الظهار لا بد من العدد أه؟ أما في إطعام المسكين هو مسكين واحد يتعلق الحكم به ويتكرر بتكرر الأيام ك... كالو كان عزانة مثلا 10 مساكين في بلد وهم الذين يطعمون في, في, فت... في, في اليمين لو أن مئة أول حالة في اليمين من يطعمون هؤلاء 10؟ هم هم هم هم يتكرر عليهم مرة بعد مرة حتى ينتهي هؤلاء أو يطعرهم مرة واحدة لا بأس فكذلك المسكين الواحد يأخذ إيه؟ فطرة ثلاثين يوماً أو يعني عشرات المساكين يعني لا باس بذلك قال ومن أفطر فعليه القضاء فقط ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو شرب أو قيء عمداً أو حجامة أو إمناء بمباشرة إلا من أفطر بجماع. فإنه يقضي ويعفق رقبه فإن لم يكن في أصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فرقم شتين مسينا جاء بالمخطرات وابد على كل من أفطر في عبارة مرهدة رحمه الله تعالى وهذا من حسن بيانه وجزال في اتصاره طيب الله تعالى قال من أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان الفطر بأكل أو شرب أو خلئ عنده وهذا باتفاق أهل, أهل العلم أن الأكل مخطر وإن لم يكن نافعا الاكل مفطر والاكل مفضل وان لم يكن نفعني انسان ياكل اشياء ضاره ياكل اكل باسد مثلا ان اكله يعني السبب له الامراض المعده والالام ونحوات الاشياء وذو بريده مستشفى المفصل والمليون هل انتفع بهذا الطعام لم ينتفع بهذا الطعام والرجل اكل طعاما مسموما تمام؟ افسد صومه ثم مات بعد ساعات مات مفصلا تمام وهو يعلم انسان اكل وراء وقشا وترابا وحجرا هذا لا ينتفع به لكنه مفصل لانه اكل او شرب لانه اكل الصوب سواء كان نفاعة أو غيره أو غيره رجل شرب بابولا مثلا هل ينتفع بالباب لا ينتفع من شرب خمر هل ينتفع بالخمر شرب دخانا هل ينتفع بذلك من هذا ثم يشرب وهذا ويهيئ يفطره لأنه ينعقد منه الجلد في الأمعاء ينعقد منه الجلد في الأمعاء خلاف الشيعة الرافضة الذين يقولون بأن الدخان يفطر الصائم لا تجد مسيحيين كل واحد في إيدو على علاماتها دامين بلند بتاعه شوية شيعي صوفي وشوية موالدي ما نعرف تمام؟ الدخان لأنهم منه الجير اللي كيان بدليل إن تسود بعد من ربات يعني تجمع وضع الأم وإلا خرب العالم سبحانه هذا من بكيلو غرام قال من أخذ عشرة كيلو غرامات في مصر وما نصف كيلو لا انت ما، تمام؟ وأنت تفتر وإن كانت بحبة في قمحة أو بنصف حبة أكلتها في الضم تفتر في إبناء المسلمين تمام؟ لا فنقول هنا من أفتر بأكل أو شروف أو قيل, قيل هو تعمد بالطيب وضع الأصبع أو الضغط على البطن أو شم دوات أو شيء ما سيُهيق على على القيل كل هذه الصور التي يتعمل فيها إنسان الفضاء القيل فيها القضاء باتفاق أهلاك فيها القضاء باتفاق أهلاك أما إن غلبه القيل هذا بغير فصل منه أو لدوار أصابه أو لضعف أصابه فاستقا ولو كثيرا فلا يضره إن أطارت الصوم بعده فلا ضره أن يبقى صائما إن أطارت الصوم بعده تمام؟ ومن المخطرات أيضا فاسخون مياه من المخطرات أيضا فاسخون مياه واحد قال أنا أفترت وأعزنت أعزت ولهب اليابقل فلا يوجد شيء أليم صار, مفتر. صار مفتر. تمام؟ وكذلك يبطل الصوم عادة من الله بالإداء لأن نطق بكلمة الكفرة أو فعل فعل الكفر أو اعتقد اعتقاد الكفر بلا كلام ولا حركة وقفل الصوم من سعر وكذا بدول هذا من حق والنفاس يبطل الصوم بإتفاع أهل العلم ورحمه الله عن الاتفاق بالحي والنفاس يقول أو حجامة. الحجامة فيها نزع من أهل العلم هل يبطل بالحجامة إم لا؟ تحقن بين أهل العلم ورحمه الله تعالى وشلاك وسائر معتبر فمن وجد إفتاء بالكجامة مخصوصا عن بعض أهل علم خاصة المعاصرين من العربية فلا يعني يهبن من هذه الأخوال ولا يعني يستعجب منها ولا يعني يستغربها لأنها أدلة مصرية لا معتمدة ولا أدلة وإن كان أكثر وقال من على أن الكجامة لا تفطر الصائم لحديث أنس في البخاري قيل له أكنتم تكرهون الكجامة بالصائم؟ قال لا إلا من أجل الضحف أكنتم تكرهون الكجامة بالصائم؟ قال لا إلا من أجل الطاع. وظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجمد وهو صائم. صلى الله عليه وسلم تجمد صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وأيضاً حديث النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في تجامته للصائم. أرخص في تجامته للصائم. أرخص في عدمة والصلاة للصائم ولم يحرمهما قائل على أصحابه. أرخص ولم يحرمه. ومعنى أرخص يعني أنها كنّك يعني كنّك عازم شو مارخص فيه؟ فدل ذلك على آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم التخيط بالحجامة للصائم فالحجامة تغير مفطرة وشأنها شان نقل الدم أو التبرع بالدم أو عينات كبيرة من الأولدة ونحوهين أما نزف الدم من خلع درس أو من نوعات او نحو هذا فهذا ليس باختيار الانسان فلا ينطر الصوم ولا ينطل حتى عندما نقال الفطر بالحجامة قال أو بإمناء ، الإمناء تعمد إنزال المني بأي صورة كانت بالضم والتقبيل أو باليد أو بيد الغير أو بالحوال الأشياء أو بضم الفخائضين على الذكر على أي صورة كانت حلالاً كان أو محرماً قم بصورة أبيح إذا كان مع الزوجة أو بضمها وتقبيلها أو كان محرما في أي ذلك فهو مفطر بإماع أهلهم مفطر بإماع أهلهم ذور المني مفطر بإماع تمام؟ خلاف لابن حزم لأنه لا يراه حراما أصلا، وكلام ابن حزم مبردنا، وكلام ابن حزم مبردنا. أما بذهب الإمام الألباني رحمه الله تعالى فهو يخرج بأمر الاستمناء، ها؟ وعدم إقتلاع الصوف هذا مذهب ملفق ما قال به أحد من السابقين ولا المعاصرين، أبدا يعني لا قائل به، لا في السابقين ولا في المعاصرين، هذا مذهب ملفق، ها؟ لأن ابن حزم قال بعدم فتح بناء على أنه ليس حرام، ابن حزم عنده كل معصية مفطرة. أي معصية النظر الحرام عند هنا يبطل الصوم الكذب يبطل الصوم القبة يبطل الصوم التبرع يبطل الصوم تخير الصلاة عن وقتها يبطل الصوم خوف المعاناة حرام يبطل الصوم عقوب الوالدين يبطل أي معصية عندنا هنا قال ويبطل الصيام بكل ذنب كان كبيرا أو صغيرا تمام فإن عادتها ذنبا كيف تجعلها عادتها بالمحسن ليست مفطرة هذا الكلام يعني ملصقة مذهب ذهب بين بعيدا من تبعي لن يبطل تمام. فهو حرام أي استمناء مع غير الزوجة فيما غير حاجه الله تبارك وتعالى من الزوجه الامه اليمنى فهو حرام مفطر فهو حرام مفطر والافطار حتى عند من قال بجوازه تمام من غير النحاس قاله هو مفطر بالاجماع تمام الا من افطر بجماع يعني من افطر بجماع اي جماع حلال كان او حراما فانه يبطل صومه وعليه القضاء ويعتق رقبه يحلل عنك تمام، فإن لم يجد فارطوش شهرين متكافئين، والتتابع واجب لا يسقط الا بالعذر. التكافع واجب لا يسقط إلا بالعذر، ومن العذر المرض الطارئ والصبر غير المتكلف وغير المفتعل وغير المحتال به على أداء الفريضة، فإن صبر الصبر المباح بلا تكلف له الفطر ويقطع الترتيب ويكمي. تمام؟ أما إن احتال بالصبر ليقطع التتابع فيبدأ من أول جمل. تمام؟ وإن مر به ما أيامه لا يجوز صومها بانتفاق كيوم, كيوم الأضحى مثلا قطع التتابع ثم أتمه بعد انتهاء أيام العيد وأيام التشريق ايضا إذا من أفضل في ها سواء كان في قبل أو في دبر في حلال أو في حرام فهذا جماع يصطف الصائم ويبتل صومه بإجماع تمام؟ ثم عليه عدق الرقبة فإن لم يجد هذا على الترتيب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تمام؟ فإن لم يصطع فلطعم سِتِين مسكينا بالعدد، لطعم سِتِين مسكينا، تمام؟ لكل مسكين شبعه، لكل مسكين شبعه، تمام؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النفل وهو صائم فأكل أو شرب فالمتى صومه؟ وهذا يشمل صوم النفل وصوم الخير، صائم من ضار صائم من فضاء من ندر من, من, من كفارة، تمام؟ صائم من صيام النفلة وخميس أو صيام يوم مختار يوم أكثر, أكثر الصيامات، ف. هذا كله لا يؤثر فيه الاكل والشرب بالنسيان الأكل والشرب النسيان لا يؤثر في الصوم لعموم قول ابي من الناسي وهو صائم فأكل أو شرب فديم صومه فانما رفع الله عنه متفق عليه تمام وهذه اشاره من الشيخ إلى المباحات في الفطر هذه إشارة من الشيخ إلى المباحات في الفطر ومما يباح للصائم أيضا ان يبيت على جنابه من زوجه ويصبح جنبا ثم يغتسل لصلاه الفجر ثم يمتسل بصلاة الفجر لأن الجنابة لا تؤثر في الصوم إذا كانت قبلاً عفاد الصوم يعني لو أجنب الرجل من الليل بجماع أو باحتلام ثم نام حتى ولولا لم يدل في الفجر تمام؟ يصبح فإمتسل ويصدر الصلاة ويتيج من صيامه ذا يظهر وذا إذ كان ولو احتلم أثناء النهار لو نام من, أو نام من الضغيرة أو من بعد العصر مثلا لشدة حر أو لحاجة إلى النوم فاستخذ وقد احتلم ونزل المنين لا يظهر ذلك وصيامه صحيح بغير خلاف بين أهل العلم. كذلك يجوز لإل لصائم أن يفتح على الصحيح من أقوال أهل العلم وأن يتطيب في لحيته وثوبه وبدنه بقول على قول الحقيقين من أهل العلم وأن يستخدم قطرة العين والأم والأذن لا يظهر ذلك حتى لو وجد طعم قطرة, قطرة, قطرة في الأذن في الحلق حتى لو وجد طعم قطرة في الأذن يحسب مرارة بعد بعدما تقطع عينيه أن يستشعر بمرارة حب هذا لا يفسر. الصائم على الصائم ولا يستخدم الروائح والكريمات كلمات الشعر أو كلمات المدن أو المراهن القلبية معنجة كل ذلك جائز للصائم ولا حرج فيه لو أن يبتسل ولو من بين جنابة ولو من غل دعنة ولا استحباب يبتسل تبرداً ويبتسل إيه لتقليل الضم لا بأس بذلك ابتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم بالعرج بشدة الحرب صلى الله عليه وسلم ولو أن يسبح في النهر وأن يغلس في الماء في رأسه قارن أنه وتأكد من عدم شرب الماء ومن دخوله من المنفذ الأمف أو الحل، تمام؟ ولو أن يسأل أثنانه بالسواد وبالموصشات والمعذون إن تحرض عن استلاء المعذون ولو في أول النهان أو في آخره، وله ذلك تذوق الطعام وماضه أو مض الطعام للأطفال الصغار حتى يكلهم، تمام؟ وله كذلك يعني التكفير المرأة إذا قدر على نفسه بحيث لا يمسي ولا يمن وإلا لبطل صموه في حالة الإبناء بغير مزاع كما قال شيخ وبه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال الناس بخل ما عدل الفطرة هذه إشارة إلى مستحفات العمل في اليوم الصارم لا يزال الناس بخل ما عدل الفطرة فتعديل الفطر بأي شيء كان ولو بحسوات من ماء أو بتمرات أو بوطبات ثمانية صفات رطفة وأولى وإلا فرثة التمر الحجاب وإلا فالماء فإن طهور كما قال المفسر على ما شاه من أي شيء فهذا مباح يفطر على اي شطى يفطر على رجله حتى الامر سهل ويسير ولكن ده الاولى الايسر والاحسن والاوفق النبي الرطب فالا لم يرزق الرطب فإلا يمكنهم فعل التمرين اللي هو الجاب. فإلا فعلى من ما لأنه أروى طبعا على هذه كالرطب يعني يفيد جدا مع الصيام ينقص نسبة السكر في الدم في خصوبة السند الصداع وسكر الرطب أو السكر الفاكهة من أسرع السكريات انتصاصها في الدم وهذا من أجازات الطبيب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم <سؤال> كذلك أيضا يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في تحنيق الصغار في حال الأولاد والجنين عندما يولد يحنقه النبي صلى الله عليه وسلم بالري بالعدوى أو بالبلح اللي هو الرطب يعني أو العفن تمام. تمام لأن سكر التمر أو سكر البلح من أسرع السكريات متصاص في الجسم فيقوم في الطفل الموجود حرارة لأنه هناك بارد حرارة بين جوف الأم ورحمها وبينه وتساعد الطفل يدعش عندما يخرج من بطنه مهما كان الجو حاراً تشعر بهذا الفرق بين جوفها وبينه وبين الجو الخارجي فيعطيه النبي صل الله عليه وسلم هذه السعرات مباركة بما حل الله عز لنا لن نعيد يعدل إيه الحرارة داخلياً وخارجيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الصائمين المنسحبة تسحره فإن في السحور بركة والسحور مستحف في قول عامة أهل العلم خلافة للظاهرين الذين قالوا موجودة من السحور ويعني عملاً بظاهر ذلك الأمر وفي قول النبي فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب أكلة السحر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حي على الغداء المبارك وقال النبي الله عليه وسلم لا يدعن احدكم أكلة السحر ولو ان يجرع ماء فإن الله وعملائك تهو على المجسحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماين فانه طهور رواه الخمسة أصمعان البني رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اداب الصائم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه الخير رحمه الله فعلا. من لم يدع قول الزور ومن قول الزور مشاهد المفسلات والأفلام والأغالي المدنة والمصريات والكذب والغيبة والنميمة من لم يدع قول الزور والعمل به ومن العمل بالزور الرقص والغناء والجلوس الجلوس على الطرقات والنظر إلى النساء والعمل بالحرام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله هذا في أن يدع معامله وشرابه ومن مستحبات الصيام أيضا الاستغلال بقراءة القرآن. الله عز وجل لو من الصدقة كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان وأجود ما يكون حينما يقعد بره كان يكون أكثر أو أجود من الره المرسل بالخير صلى الله عليه وسلم كذلك يستحب الاجتماع في رمضان لمن قدر عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم عمر في رمضان تعد وحجة معه وأيضا يبتهم أن يقول من تفأه أو فاتله أو استثار حمياته أن يقول إني مروء صائم إني مروء صائم خاصة أن كان في فريطة وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مات, مات عليه الصيام فقال من مات عليه الصيام صام عنه وليه هو مسألة أشار الآخرة التبيل إلى بحث طويل من مات عليه الصيام صام عنه وليه وهذا من الأعماد البدنية التي توجد فيها النيابة بشهادة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام من قضاء أو نذر أو كفارة أو صيام فدية تمام آه في في الحجه او النكاهه من ماتوا عليه صيام صام عنه ولي وهذا ظاهر الحديث العموم وهذا مذهب وفتاوى المعباس واقتره الشوكاني في اخر قوله رحمه الله تعالى ان من ماتوا عليه صيام صام عنه ولي اي صوم كان طبعا صوم الاداء لا عن أحد أما القضاء نعم امالده ففي مذهب احمد ايضا واصح ان الرسوم عنه صوم الناس واما السم كفاره على الصحيح كما ذكرنا والاشد بالته وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه يعني هذا وان الصيام النافله الصيام المستحب سئل عن صيام يوم عرفه فقال يكفر السنه الماضيه والباقيه وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولد فيه وبعث فيه وانزل عليه فيه تمام يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم في يوم الاثنين لمجرد الاحتفال بعيد الميلاد كما يقول جهال وانما ذلك يوم بعثه الله فيه نبيا إن كنت يوم في يوم الحد هل بعثك الله به نبيا؟ ها؟ ويوم أنزل عليا فيها، انزل عليك فيه القرآن، أم تنزل عليك فيه الشيطان، ها؟ ونفسك في الجانب، نعم تنزل عليك فيه الشيطان، ما من مولود إلا ويقع الشيطان في خاصرته، ما تغير الطريقة إلا مريم وابنها هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب في كتاب الفضائل، لا فضائل الأنبياء أو باب فضائل مريم عليه السلام، ما من مولود الا ويقع الشيطان في خاصرته، اذا هو لول. يقول ياكل اليوم الذي ولدت فيه ثلاثة من الشيطان. ما ثلاثةش عليه في فلماذا تحتفل بيوم ميلاده؟ ها؟ يقول ياكل لا بس الصي لاحتفال بعيد الميلاد آمر جاهد. يقول هذا من هات سنة. هذه ها قرء سبحان ربي. هذه قرء و إيه؟ و ولي أدري النصوص و استدانت بعض الدليل دونه. بعض يقول يوم ولدت فيه و فيه و علي فيه و علي فيه. ثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اثنين ما كان يقول الثاني عشر ما طبيعي أول. ها كما يفعل مذاكجلة زمانينا زمانينا يقولون ناس نحتفل بسيامة 12 ربيع أول وإن كان استمر أمر لين جدا من الله سبحانه وتعالى يعني يوم 12 ربيع أول وهذا بقول جمهور ال المؤرخين هذا يوم وفاة الرسول لنا صلى الله عليه وسلم وأما في يوم الثلاثاء فلا ندري على القاضي وعلى الجد بأي يوم كان من أيام يومين تمام هو ولد في ربيع الأول في يوم يومين أي الأيام لا يذكر لنا لا يقطعون بيوم الاثنين. أما على القطع والجدم فقد مات في يوم الاثنين من اثناشر ربيع الأول. فيكون بأي يومين تحتفلون تحتفلون اليوم بعد رسول الله بميلاده. صلى الله عليه وسلم يقول وقد خالص صلى الله عليه وسلم أن صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كانت في صيامه. كان في صيامه. أدهوا ذلك أن حسن العشر أن تريها. فصيام رمضان العشر أشهر. و لو من بعض رمضان بشهرين كده يبقى تاخيرك كام سنه؟ هيبقى شهر 12 شهر صلاه. فصيام رمضان بعشرة جاء مفصله من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صيام ذلك أن اخذنا بعشره امثالها فصيام رمضان اشهر وصيام سته ايام من بعد رمضان, بشهرين رمضان, من رمضان من بعد 60 يوما في السنة من فضل الله النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أيام من كل شهر قال صيام ثلاثة في أيام في الزهر. سنة. من كل شهر قولنا كأيام فتاح لأننا حسن بشر مسلم ثم من شهر ثلاثة أيام بثلاثين كل شهر ثلاثة أيام بثلاثين أقصى طول عمره تمام؟ قال أمرنا رسول الله أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام طبعاً في يوم بارتكك شهر رجب هذا من أشهر الحرم الذي رغب السلف رضي الله تعالى عنه فيه في صيامه من كل الله صياما في هذه الأيام ولا حتى الصوم الاثنين والخميس قائدوا وخلوا الهدي هدي السنه ترك الله تعالى عنهم وارضا اما الذي يفعلونه الاخوه ان لم يدخل في شهر رجب شيء نعم لم يدخل في بض رجب شيء وهل لم يدخل في في سنه شيء هذه الهدي السلف من اعمال السلف الصالح ترك الله عنهم وارضاهم قال النبي ذاك شهر يبكر فيه الناس رجب في شعبان قال شهر يبكر فيه فتر بين رجب ورمضان فدل على ان شهر رجب كان شهر ها كان شهر ولذلك لما كان السلف بيذاما ابي زمن عمر كان اذا دخل شهر رجب ها يشته جهل السلاله والفدان يعني كهيدوا فاتت المسوء والخزان عشان يجلوها بقى ما يحبان كده ده بس بس الها فكان يأمر بكسرها ويقول صوموا منه وأفضل إنه كان شهر تعطينه الجهير فأمر عمر بصيام منهم فأتى سفاج وسأل أما الإنسان الانسان تجد مشجدا إلا في بضعة الآن شهر يا الشهر رجب لي سامر من قال من قال سامر جب بنع سامر جب شهرو شهرو من الحم وفضيلة في الأعمال وفضيلة في الصيام وفضيلة في إقراءة القرآن وصلاة الليل عن ذا لأيام السنة فاجتهدوا هداكم الله وانا فعلا الله عز أدل بكم في اتزام هذه النوافل المباركة قال أبو ذاك بن أمر مع رسول الله أن نصوم ثلاثة أيام ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه النسائي والترمذي وصحاح والألبان طيب الطريقة وألضم من سياب النفلة أن النبي يسئل عن صوم الخميس فذلك قال ذلك يوم ترفع فيه أعمال يوم الثيام ومن خميس قال ذلك يوم ترفع فيه الأعمال وأحبقه في عملي ونصف أعمالي بسبوع وصولي لعن سيام شعبان فقال ذلك شهر ترفع فيه الأعمال فأعمال السنف ترفع في شعبان وأعمال أسبوع ترفع فيه في الخميس فلا تضيع نفسك هذه الفرص لا تضيع أن كنت تصطل وأنت بشبابك وقواتك فمتى تصوم؟ متى تصوم؟ قدموا لأنفسكم انتهي الشبابك قبل أرمك وقوتك قبل ضعفك وهياتها قبل موتك وعافيتك قبل لا حوله الله عز وجل كعبته وزكوا عن هذه النفس عسى الله عز وجل أن يفضل عليكم إذا ما كبرتم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاسويا عن صيام يوم ماطر يوم قال ذلك أفضل الصوم صيام أخي داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر إذا لاقى كان يصوم يوما ويؤفر ولا يفطر وإن فرض بنفسه معناته عليه صل الله وسلّم وعلى آله وسلّم تمام قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع عن صيام يومي الفطر والنحر متفق عليه يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى هذا محرم صيامه بإجماع العلماء وقال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وهي محرم صيامها بقول جمهور اهل العلم رحمهم الله وقال لا يفمن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده لأن يكره افراد الجمعه بالسياج يكره ولا يحرم وكذا افراد السبت وكذلك افراد السبت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت الا في مفتور دعائكم على فرض صحه الحديث فقد حمله الجمهور على انهم اذا افرد بلا افترار قبله او بعده لان النبي صلى الله عليه وسلم صح انه كان اكثر سيانه السبت والاحد كان اكثر سيانه صلى الله عليه وسلم السبت والاحد وإذا سئل قال احب ان اخالف أهل الكتاب ايوا اخالف اهل الكتاب وكذا نهى عن صوم يوم الشك صلى الله عليه وسلم 20. اليوم الذي يقع فيه الشك أو الذي يقع عليه الشك اليوم الذي يقع فيه الشك يوم 29 من شعبان بشكل هو سياسه رمضان قالت ان تتمم ها واليوم الذي يقع عليه الشك يوم 30 من رمضان تمام لانه وقع عليه الشك هل هو يعني أول رمضان أو أنه كمان شعبان، تمام؟ فلا يتقدمنا أحدكم صوم رمضان بصوم يوم من يومين كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك كل إلا يكون صوما يصوم أحدكم إلا في العيد الفطر والاضحى وايام التشريق. فلا تصوم لو أفقد. ولو وفقت ولا قال شيخ رحمه الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان رمضان من أفضل الطاعات ونصنة المؤكدة وهجوا السلاس رضي الله تعالى عنهم أنه كانوا يجتمعون على الترويه في رمضان في بعد صلاة العشاء وكان يفضلونها على صلاة آه الليل التي يتنزل فيها الله تبارة أكعالى تمام كانوا يفضلونها على صلاة الليل وجوف الليل. وأقلوا الثقيام رمضان ركعة جوتوا بها ولا حتى لأدفله في قول عامة الفقهاء لا حتى لأكثر خيام رمضان ولا لأيام غير رمضان في قول عامة الفقهاء وأكملوا وأسبن أحد عشر ركعة وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أوتر بثلاث وعشرين فلا حرج من أطرأ ومن أوتر بثلاث وأربعين فلا حرج من أطرأ ومن أوتر, أوتر بألف واحدة فلا حرج عليه لأنه لم يأت مقيدا وقد صح أن عمر رجع الله تعالى عنه الضاء أمر ربيعة كعبة لأمة المسلمين في رمضان فكان يعني يصلي بهم عشرين ركعة ولو بثلاث فكان يصلي عشرين ركعة ويوطل بثلاث رد يضاوك عاد عنهم وأرضاهم وهذا الإسناد لم يقل أحد من أهل العلم من السلف بضعفي أبدا بس لأخوه العلماء بالقبول ولم يضعفوا إلى الألباني رحمه الله ولعله الترفي ذلك أصبا واحدا تمام والأتمن في سيار في رمضان كما قلنا أن يكون أحد عشر ركعة أو ثلاث عشرة ركعة متنى متنى تمام مسلم بعد كل ركعتين وتشهد إيه وتشهدها ولا في بخلافنا فممكن ان يحيي الليله بركعه واحده كما فعلها وكان رضي الله تعالى عنه وارضاه وممكن ان يحيي الليله بثلاث ركعات لا يجلس الا في اخرها وبخمس لا يجلس الا في اخرها وبسبع لا يجلس الا في اخرها وبتسع يجلس وبالثامنه والتاسعه بتشهدين في تسعه وفي وكل ذلك صح الاهلي أو يصلي اربعه ثم يسلم ويصلي ثم يسلم بثلاثة وكل ذلك ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام وليئة من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام وليئة من غروب لا لطلع التجم يكتب له قيام الليلة كمية مع الإمام فسط أنت أخبر مساجد السنة طبعا هذا شهر هنة وأنا تأهيد لكم من الآن ونحن نوينا رمضان عشرات الأيام فإن لكم لا يهدرون مساجد السنة هذا لا ألف بكم إن أجرتهم مساجد السنة فأني أمروها وإن طرتموا الطربيع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السلفة سنة من في على سنة مندفيمونا تلت ولا طول النهار يعني بين له بالنعالة أو ساعة الفطر بين أحد العشر ويذهب يصلي بجوار المسجد المجاور ولو يذهب إلى صراطه هذا ليس أبدا هذا ليس أبدا انفعلت هذا لمن طررت الإشتياق لمن طررت الإشتياق كان السلف رجع الله تعالى عنه إذا دخل رمضان إذا دخل شعبان شعبان أغلقوا حواليهم استعداد الربا قطع التجارة والعمان والبيع والشراء ينقع من واحد شعبان من واحد شعب لا يذهب ولا ذي يمشي المسجد والمصحف والسيارات والصلاة والصلاة للسلَم فقط، تمام؟ أما نت العشر الأواخر ونتمزق إخواننا من قبل العلم يعتد به في المساجد وينفيه مثلاً في النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي يقول أعتد به مشروطاً، والثاني يقول يحققه محتوطاً، وتأتي هذه العلل التي ما أنزل الله عز وجل فيها فيه الشيطان انقطع لربك سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وتبتَل إليه تفتيلاً، وكان النبي يعتد في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. هو في غنى الله عليه وسلم وإنما يعلم أمتها. لذلك اعتكف أزواجه من بعده إلى مدنة رجى الله تعالى عنهن وأرضهن فالاعتكاف سنة النبي محمد وهدي السلف وكل خير في اتباع السلف الاعتكاف هو رزوم المسجد على وجه التقرب الاعتكاف هو رزوم المسجد على وجه التقرر وهو سنة مستحبة باتفاة علماء الإسلام إلا من فيجب عليه إلا من نذره فيجب عليه وأكمله عشرة أيام في الأواخر من رمضان أكمله عشرة أيام في الأواخر من رمضان ويدود وقال السحاب أن يعتكف عشرين يوما لأن النبي اعتكف في آخر حياتي عشرين يوما وليلة صد الله عليه وسلم وشرطه الإسلام فلا يصرح من كافر والعقل فلا يصرح من مجنون والتنيف فلا يصرح من غير مميز كذا من شروطه الطهارة بالنسبة للمرأة من الحيض والنفاس وبالنسبة للجلد الجنسي الطهارة من الجلاد لأنه لا يحل الجل ولا الحائض ولا المفساء المبتد في المسجد في مذهب الأئمة الأربعة وإختيار شيخ الإسلام رحمه الله. تعالي. ويشترط في المعتكف أن يكون مسجدا جامعا. يشترط في المعتكف فيه أن يكون مسجدا جامعا لئلا يعطل عن صلاة الجمعة. ولو تخلل اعتكافه صلاة الجمعة فاستحب أن يكون المسجد جامعاً تقام فيه الجمعة والجماعة ولو خرج للجمعة إن كان المسجد غير جميع وليس فيه خطيب وليس فيه جماعة فالجمعة فلا بأس ولا ينقطع ذلك اعتكافه لأنه خرج لما لا بد له منهم وكان النبي يخرج لحاجة الإنسان وما لا بد له منهم صلى الله عليه وسلم فلا بد من اشتراف المسجد إجماعاً بخلافة للحنفية حيث أجاد للمرأة أن تعتكف في المصلى بيتها وهذا لا دليل عليه أم عن متفل فلا حد لأفنه يعني إثمارك يسر له ولكن أكمل الأبنى المجزد ليلة كاملة من الفجر إلى الفجر أو يوما كاملا من الفجر إلى المجزد عشر أيام كما ذكرنا عند أما زمنه فهو طوال العام. كلا لمن منعه في غير رمضان؟ وقال أن الاعتكاف في غير رمضان بدعة على سائر الأديان. رجاء الله رحمه الله. حجر الإمام ابن عبدي البر في ثلاث مواضع أو من كتابه التبييد إجماع المسلمين على أن السنة كلها محل الاعتكاف وأن الاعتكاف يجوز في سائر أيام العام. خلاف رمضان فلا إجماع على الثلاث الله تعالى عنهم أكثيه محقق الكتاب ابن عبد البر فلا معذرة لنا عنه. أما مستحبات الاعتكاف فهي الخلوة. والانتقاء لعباد الله عز وجل والصلاة وذكر الله وقراءة القرآن ولا بأس بمدرسة العلم ومدرسة العلم ولا وووخط الطرف العلماء يوم أظنت مدرسة العلم والعلماء او مدرسة العلم والعلماء أمد الله عز على فمن العلماء من قال مدرسة العلم او لأن جبريل كان يدرس النبي القرآن في جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم القران رمضان طبعا في شوق الجهل في ثمنه تمام فالتعلم العلم قد يكون في بعض الحالات اولى من مجرد قراءه القران ونحن والله الحمد لله الحمد من اننا نجمع بين الخيرين ونصيب من كل غنيمه بسهم فنوفر للمعتكفين ساعات طوال لقراءه القران وللوله والاكل والشرب والقراءه ومدرسه العلم باذن الله سبحانه وتعالى اما عن مختلاف الاعتكاف فهي الخروج لغير حاجه او شرط الخروج لغير حاجة أو شخص يعني إن خرج بغير حادثة أو قرض بغير شرط ان إشترظه في أول اللي اتفقنا بس وهذا من يسير مذهب يعني المذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وما حدثه اختاره شيخنا الشيخ خالد الشيخ أحمد أبو في كتاب أحكام يعني السياح وقضاء شهر رمضان قال إنه يجوز الاعتكاف بالشرط ويشروط شاء فإن اشترط أن يفعل فطوراً أو في بيت جاز له ذلك إن اشترط أن ينام في بيت جاز له ذلك إن اشترط أن يخرج لطبيب مريض لا جاز له ذلك. إن اشترط أن يخرج لموانسة مرأت غريبة لها في البلد. جاز له ذلك. إن اشترط أن يخرج لمن للعيش ومعاشي وعمله جاز له ذلك. فما الذي يفضله؟ فما الذي يفضله؟ لماذا تحذر نفسك من فرصة الاتكاء ومن الاستفادة على مجامع الخير لله عز وجل؟ فيظهر الاتكاء بالخروج لغير حاجة أو شرط اشترطه على نفسه. ويظهر أيضا بالدلوين على كم الله أو بالسكرة أو بالقطائل عقل نحوا ذلك. أما الإجماع وأما النوم فلا يضر المعتد ويبضل الردة ردة الله وإياكم منها ويبضل من جماع ويحرم مقدمات الجماع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم